أنت العليم بحالي فلا تخير رجاي سألتك العف عني وعن قلوب فقالي يا ضيعة الأمر لما أنفقته في المحالي يا سامعا يا بصيرا أنئم حالي يا ضيعة الأمر لما أنفقته في المحال أنفقته في الخطايا وفي الهوى وظلال يا رب دابي فؤادي من كل داء مضال يا رب يسر حسابي يا رب يحسن مالي أنت العليمة بحالي فلا تخير رجائي سأل العف عني وعن ظنوبي فقالي ضيعة الأمر لما ألفقته في المحاني يسامعا يا بصيرا الإمي اسم الله حاني بجاه أكرام عبد عليك في كل حالي عليه ألف صلاة في مثلها بفقالي يا رب دابي فؤادي من كل لداء نضال يا رب يسر حسابي يا رب يحسن مالي أنت العليمة بحالي فلا تخير رجائي سألتك العف عني وعن ظنوبي تقالي يا ضيعة الأمر لما ألفقته في المحالي يا سامعا يا بصيرا أنت بإسم